قال قنينه ربنا ما اطغيت ولاكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم ما يبدل القول لدي وما انا بظالم وما انا بظالم للابد يوما نقول لجهنم مهل امتلأت وتقول يوما نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل مزيد يوما نقول لجحنم مهل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام وما أنا بظلام و انا انا بظلام وما انا بظلام وما انا بظلام للحديد يوما نقول لجحنم مهل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد واوزنفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ كل من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب يا من خاشا يا رحمان بالغيب وجاء بقلب منيب ودخولها بسلام ودخولها ذلك يوم الخلود ya sha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 انا انت عليهم بجبان فذكر بالقران فذكر بالقران من يخاف وحيد فذكر بالقران من يخاف وعيد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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحارهم يستغفرون وفي اموالهم حق للسامعين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 هُوَ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ يرون فراغ الى اهلي فجاء بعجل سمين فقربوه اليهم قال الا تاكلون فاؤجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشر به غلاما عليما فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها فصكت وجهها وطالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم